وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَأَبْلِغُوهُنَّ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إذا تراضوا, إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُم يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخر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 لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوالث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم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 يَتَرَبصُنَّ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبه النساء او اكننتم او اكننتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن ولكن لا توعدوهم سرا الا ان تقولوه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 وَأَنْتَعْفُو أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ حَافِظُوا على الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فإذًا إن كنتم فاذكروا الله كما علمكم فاذكروا الله كما علمكم مما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصيه لأزواجهم وصيه لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ان خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهم فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهم من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اولوْحٌ حَذَرَ الْمَوْتِ وَهُمْ اولوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوتُوْسٌ ثُمَّ اَحْيَاكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ الناس لَا يَشْكُرُوْنَ وَقاتِنُوا فيِي سَبيل اللهَّهِ وَلَم أَنَّ الله سَميرٌ عَين مَنْذَ الذي يُقِْب الللهَّه طَوْضًا حَسَنًا فَيُبَارِفَهُ لَ فَيبَعِفَهُ لَ أَبضافًا كَثَِ والله يقبض ويبسط واليه ترجعون الم ترى الى الملائين بني اسرائيل من بعد موسى من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم اذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله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 124-والله عليم بالظالمين 125-وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا 126-قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه, ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال 127-والله عليم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 وانظر الى حماره ولنجعلك ايه للناس وانظر الى العظام كيف نمشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله اعلم ان الله على كل شيء قدير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 الذي ينفق ماله رياءا للناس ولا يؤمن بالله ولا يؤمن باليوم الاخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فاصابه وابل فدركه صلدا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 كمثل جنة بربوة أصابها وابل, أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصدها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب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 كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنفِقُوْا مِمَّا كسبتم, كَسَبْتُمْ وَمِمَّا تَمَتَّعْتُمْ بِهِ ۗ وَلَا تُحِبُّوْا مَنٓ اَنْفَقَ تِلْكَ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه ولستم باخذه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءَ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُنُو الْأَلْبَابِ وَمَا أَنْ فَقُتُم مِ فَقٍَ أَْ نَدَرْتُم مِ نَّذْرٍ فَإِ الله يَعلملَمُوا وَماَا لِضَّالِمِينَ مِن أَصَظ إِ تُبدُ الصَّدَقاتِ فَنَِّهِ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 وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا بِتِغَاءَ وَجِهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ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 الذيَّذينَ يم فِقُونَ أَمْولَهُم بِالَّْلِ وََّه لِسِروَوْ وَعَانَ صِروَو وَعَانِييَةَم فَلَهُمْ أَجرُهُم فَلَهُم أَجرُْهُم دَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌُ عَلَيم وَلَا خَوْفٌُ عَلَيْهِم ولا هم يحزنون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 تُمرُّ رَبِّهِ فانتها فانتها فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولائك أصحاب النار هم فيها خالدون ينحط الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا ايها الذين امنوا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 الذيينَ آممَنُ إذَا تَد يَتُم بدَينٍ إ أَجلٍ مُسَّ إ أَجَلٍ مُسًَا فَكْتُ وَالَْكتُ بَيينَكُم كاتِبُ بالِالعَدْ وَلَا يَأبَكاتِبٌ أَ يَكتُبَكَمَا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 121- ولا يضار كاتب ولا شهيد 122- وإن تفعلوا فإنه خسوق بكم 123- واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم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 124-والله بما تعملون عليم 125-لله ما في السماوات وما في الأرض 126-وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم, يحاسبكم به الله 127-فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء